بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر إن تعيكم لشتى فأما وا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وانما من